السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الخلقي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كنا توقفنا بلقائنا السابق مع مبحث الطلاق كنا تكلمنا على يعني مقدم عن الطلاق ومعنى كلمة الطلاق وحكم الطلاق والأنفاظ التي يعبر بها عن الطلاق ونستكمل بإذن الله تعالى بعض المباحث المتعلقة أيضا بهذا الباب وللعلماء في الطلاق تقسيمات لتوضيح الأحكام المتعلقة بهذا الباب فمن هذا من هذه التقسيمات المهمة هي أقسام الطلاق تبعا لمدى موافقته للصحة من عدمه متى يعتبر هذا الطلاق طلاقا صحيحا ومتى يعتبر هذا الطلاق طلاقا فيه خلل هذا وهو التقسيم الذي أطلق عليه أهل العلم طلاق السنة وطلاق البدعة الطلاق السني والطلاق البدعي هذه أول التقسيمات للتعريف بأنواع الطلاق وأحكامه فبداية بالنسبة لكلمة طلاق السنة ما معنى هذا المصطلح يعني ما معنى الطلاق الذي اسموه بطلاق السنة طلاق السنة هو الطلاق الصحيح وهو الطلاق الذي قام به الرجل موافقا لذلك ما كان في النصوص الصحيحة الطلاق الذي وقع موافقا لما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الطلاق الصحيح الطلاق المعتبر الطلاق المعتد به وللعلماء فيه ضوابط حتى يعتبر هذا الطلاق طلاقا سليما طلاقا سنيا طلاقا صحيحا فوضعوا له شروط منها أولا أن يطلق هذه المرأة طلقة واحدة ثانيا أن يطلقها وهي طاهر أي غير حائض يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل يبقى نكرر مرة أخرى الضوابط لهذا الطلاق يطلقها طلقة واحدة لا يطلقها أكثر من طلقة ويطلقها في حال طهر ولا يطلقها في حال حيض تكون في طهر لا تكون حائضا وهذا الطهر أيضا اشترط له أن يكون طهرا لن يجمعها فيه أو البديل أن يطلقها إذا بان حملها يطلقها إذا بان حملها مش, مش ليست حامل إذا بان حملها تمام فهذه هي الضوابط العامة التي وضعها أهل العلم اختلال أي شرط من هذه الشروط اعتبره أهل الكتاب اعتبره أهل, اعتبره أهل العلم مخالفا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا أطلقوا عليه الطلاق البدعي فلو طلق الإنسان زوجته أكثر من طلقة كما يقولون وإن نبحث هذا سنة تناوله أن تطالق بالثلاثة أو أن تطالق أن تطالق أن تطالق, أن تطالق مثلا يعني يطلقها في نيته هذا ليس مجرد التكرار يعني يقول أن تطالق أن تطالق أن تطالق, أن تطالق يقصد أنه طلقها أكثر من طلقة أو لو طلق الإنسان هذه المرأة وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامعها فيه طلقها في طهر قد جامعها فيه ولم يتبين لها حملها في هذا بعد هذا بعد هذا الجمل هذه من النواحي العامة هي الضوابط أو الأوصاف التي يعني وضعها أهل العلم لطلاق السنة والطلاق البدعة الطلاق البدعي طبعا الطلاق البدعي حرمه قال عنه أهل العلم يعني أنه حرام يعني لا لا خلاف على حرمته لكن الخلاف بين أهل العلم هل يترى على تحريمه هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع لو أن الإنسان طلق امرأته في طهر قد جاء فيه أو طلقها وهي حائض هذا يحرم هذا الفعل يحرم لأنه خالف النصوص الشرعية التي تنهى عن هذا لكن مع هذا الذي فعله مع هذا الذي فعله هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق هذه هو أو هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم ف بداية نحن نقول الطلاق السني هو الطلاق الذي وقع موافقا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين أتت النصوص التي تحدد لنا هذه الضوابط التي وضعها أهل العلم من أين قالوا أن الإنسان عليه يعني أن يطلق المرأة بكذا كذا كذا حتى يوافق السنة وإذا خالف صار يعني طلاقا بدعيا طلاقا محرما. فالدليل الذي أو الأدل التي استنبط منها أهل العلم هذه الأحكام أولا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الطلاق نطلع السورة يا أيها النبي إذا طلقت من يساء مطلقهن لعدتهن وأحسن العدة ما وجه الدلالة هنا في هذه الآية وجه الدلالة قال أهل العلم فيها أن الحق سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أمته أن الإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته فعليه أن يطلقها في حال تستقبل فيه العدة مباشرة أي إذا طلقت الآن تبدأ وتشرع مباشرة في عدتها سطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات للعدة فلو طلق الإنسان زوجته في حال كحال الحيض مثلا هذه الحيض التي تطلق فيها لا تعتبر ولا تعد أصلا من ال من العدة وبالتالي يطول عليه العدة فلا بد للإنسان أن يفهم هذا النص جيدا فليس للرجل أن يطلق زوجته في أي وقت متى بدناه وهذا مما نبهنا عليه كثيرا أن الناس يعني معلم ما يقول أغلبهم لا يعلمون هذه الأحكام ولا يثقهون حتى أن عليهم أن يعلموا هذه الأحكام أن يعني, يعني عموم الناس عموم المسلمين إنما رحم الله يعني يتزوجون ويعيشون ويمتون ويطلقون ولا ولا يلتفتون إلى مثل هذه الأحكام أصلا يعني لا يدري ماذا عليه وما هو الواجب في حق في حق زوجته أو ما الذي عليه أن يفعله في هذا الموقف، ما الذي عليه أن يفعله في حال المفاق، وما الذي يفعله في حال الطلاق؟ كل هذه الأمور لا يلتفتون يتفتون عليها يعني يتعاملون بمقتضى الأعراف العامة، ويعني يعتبرون أن يعني هذه الأحكام ليست مباشرة يعني ليست تمسهم بشكل مباشر. فقط عندما يعيه الأمر يبدأ في السؤال الاستفتاء، وعندما عرضت لكم بعضا مما يعني عاينناه من أحوال الناس ومن فتاويهم أو ما يستفتون عنه يعني يكد القلب يدمى والله من من يعني فخش الجهل الذي وصلنا إليه انتشاره بشكل رشيع يعني أحد الناس يعني كان كان يسأل أحد سؤال في مرة. فا يعني... قال أن هناك من أفتاني بكذا يعني يعني طب فا فسألنا يعني طب مال الذي أفتاك؟ ففتوة غريبة يعني أتوقع أستحي أن أنا أقولها يعني بس كانت فتوة غريبة جداً الذي أفتاك هذه الفتوة؟ فقال لزوجتي يعني زوجتي قالت لي له... هي كذب كت... سبحان الله يعني يعني لمثل هذا الحد وصلنا الاستخفاف بالدين يا أنت جاهل وزوجتك أجهل منك فعندما تريد أن تسأل عن حكم شرعيا تأتي به من زوجتك ولا تدري هل هي سمعته أم لا ولا يعني أمر يتكلمون به في مجالسهم الخاصة ولا يعني من أي أثر بهذا الكلام كلام لما أنزل الله بهم سلطان فسبحان الله يعني كما ذكرنا رسل هذه الأمور و ونبد أن تنشر بين الناس يعني لا لا تقولوا ما لا تفعلون الإنسان منكم يجلس في مجلس العقد ويقول أنا أتزوج هذه المرأة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا أثر في حياتهم إلا النذر اليسير من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول أنا استحالت فرج هذه المرأة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يدري لا حكم كتاب الله ولا حكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فهذه من ال التي لابد الإنسان أن يعلم أنه سيحاسب عنها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق فيعلم أنه مسؤول بن هذا الله سبحانه عن هذه الأمانة وعن هذه الزيج فمثل هذه الأحكام لابد أن تعرف فمن ضمن الأحكام التي لابد ان يعلمها الزوج وهو مقرع زواج ليس في أي حال وفي أي وقت وممتلك ما بدلك أنك تطلق هذا المرض هذا أيضا يعني من حكمة هذا الشرع الذي جعل هذا الـ الـ الـ الـ الـ الأمر له قيود وضوابط وليس كما يضم الجهلة ويضم أعداء الدين يعني أن الأمر الطلاق هكذا لعبة في يد الرجل متى ما شاء وقتى ما شاء كيف ما شاء الأمر ليس هكذا ليس مطلقا هكذا بل له ضوابطه هذا الضوابط التي وضعها الشرع وضعها حرصاً على المرأة أولاً، حرصاً على البيت ثانياً، وحتى يعني يعلم الإنسان أنه محكوم بضوابط وليس يعني حكماً هذا حكم شرعي، وليس حكم الأكاسرة والقياسن، حكم جبري، وحكم طاغوتي، لا هذا حكم شرعي، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الرجل القوامة وكان ضوابط له أحكام وسيطلع عنها بأيدي الله سبحانه وتعالى. هذا يعني بالنسبة للدليل في القرآن عما الأدلة في السنة فكثيرة جدا عن هذا الطلاق منها مثلا يعني ما ورد عن الحديث المشهور جدا يعني أشهر الحديث في مسألة الطلاق السنة وطلاق البدعة هو حديث وقعت طلاق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وكانت حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الذي استفتى كما عمر رضي الله عنه فقال له صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا هذا أيضا مما بين لنا في سنة الدوابط التي وضعها العلم مره فليراجعها ثم ليطلقها إن بدلها يعني ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا طيب آه آه <تصفيق> بالنسبة للطلاق البدعي كنا ذكرنا ان العلماء اختلفوا آآ آآ في مسألة وقوع الطلاق البدعي اتفقوا على ان الطلاق البدعي حرام ولكن اختلفوا في مسألة هل يترى هذا الطلاق البدعي يقع ام لا فهنا كان هناك خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة فهناك من قال لأنه يقع وهناك من قال أنه لا, أنه لا يقع سنكتفي بعرض القول الراجح لأننا نطيل في المسألة كثيرا. الرأي الراجح من أقوال أهل العلم هو أن هذا الطلاق يقع وهو رأي جمهور أهل العلم لماذا اختلف أهل العلم؟ اختلف أهل العلم أه ومرد اختلافهم حول حول ألفاظ الحريث الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله ورحمة الله سبحان الله يعني يعني هي وقعت عين إلى شخص واحد وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر يتفرع عنها الكثير من الأحكام وتكون يعني هو نفس النص الواحد يختلف عليه العلماء ما بين قائل بالوقوع وقائل بعدها من الوقوع فضلا عن سائر المسائل التي تتفرع عليها وهذا يعني من نستطيع أن نعبر عنه أنه من يعني جمال الفقه الإسلامي يعني الفقه ليس فيه جمود فيه أعمال عقل وفيه اجتهاد وهذا من الأمور المحمودة يعني ترى ال العلماء عندما يختلفون أحيانًا يختلفون على نفس النص يعني حتى مش يختلفون في نص لا على نفس النص وتختلف وجهة النظر هنا وهناك فهذا يعني ضيق الصدر ويعني قليل العقل ينظر إلى هذا نظرة فيها شيء من التشاؤم أو شيء من ضيق الصدر لاختلاف العلماء لكن الذي يفهم ما معنى العلم الشرعي ويفهم أصلا التكليف الشرعي المبني على هذا العلم يفهم أصلا الحكمة من وراء هذا التكليف الشرعي ويفهم الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يعني قدر هذا الاختلاف لا وجد بالفعل أن هذا الأمر يعني أمر عظيم يعني وجود هذه الساعة في في الأمة وجود هذه الاجتهادات في هذه في مثل هذه المسائل من التوسيع على الأمة من حيث لا يدري كثير من الناس نعود إلى مسألتنا فنقول العلماء اختلفوا على نفس إيه؟ نفس الحديث فعند الله بن عمر لما طلق امرأته امره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعته تمام ثم اختلفوا بعد ذلك في مسألة ما ورد من الروايات في أو الألفاظ حول هذه المسألة، لكن ال ال الألفاظ الأصح وفي يعني فيها شيء من الحكم المباشر أن أن عبدالله بن عمر نفسه صرح في كثير من الروايات بأن هذه الطلقة وقعت وأنها احتسنت هو نفسه صرح بهذا حيث قال لما في أحد الروايات. سُئل عبد الله بن عمر في أحد الروايات سُئل، هل تُحتسب هذه الطلقة تحتسب فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن عجز واستحمق أي معنى الكلام؟ يعني أي ماقصده من هذا الرد عبد الله بن عمر يعني أرأيت أرأيت هذا الرجل؟ الذي كان من عجزه وحناقته أنه فعل هذا أرأيت أن هذا ينعه كلا لا ينعه بل يقع الطلاق رغم عنه في هذه المسألة وفي رواية أخرى صرح فيها ابن عمر أنه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله فقال له فيرضها إلى آخر خديث وقال في هذه الرواية فجعلها واحدة الحقيقة دي فعلا رواية صريحة جدا وهي رواية حسنها كثير من أهل العلم وهي نص في محل نزاع. نص على أنه صلى الله عليه وسلم قد احتسن هذه الطلقة احتسنها واحدة وفي بعض الولايات أيضا طالخ عبدالله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها بل وثبت عنه رضي الله عنه وهو صاحب القصة وهو أبرى الناس بالحكم صرح بهذا في كثير من الآثار وكان يفتي به يعني كل من كان يسأله في المسألة فكان يفتيه بأن هذه الطلقة تحت سن. إبعادا خلاصة في المسألة في الطلاق البدعي أنه يحرم ورغم حرمته ورغم المنع منه إلا أن الإنسان لا فعله تحتسب هذه الطلاقة وعلى الإنسان الذي طلق المرأة طلاقا بدعيا وهي حائب عليه أن يراجعها لأن إنسانا اطلق زوجته وهي حائض فعليه ان يراجعها فتحتسب له الطلقة ويؤمر بمراجعتها لو كانت هذه الطلقة يعني الاولى او الثانية طيب ده بالنسبة لمسألة التقسيم الاول التقسيم اللي هو اعتبار طلاق السنة وطلاق البدعة هناك تقسيم اخر للطلاق ألا وهو نوعية الطلاق نفسه أو أثر الطلاق الأثر المتأث الذي ينبني على الطلاق فباعتبار أثر الطلاق العلماء قسموا الطلاق إلى نوعين طلاق رجعي وطلاق البائن قالت لو معنا ورأة كده ونكتب فيها هذا التقصيب نحن نقسم الطلاق إلى طلاق رجعي وطلاق بائن طيب ما معنى هذا وما معنى ذاك الطلاق الرجعي معناه هو الطلاق الذي يملك الرجل بعده أن يراجع زوجته لغير عقد جديد ولا مهر جديد طلاق يمتلك الإنسان فيه أو يمتلك الرجل فيه حق إرجاع زوجته بغير إذنها وبغير عقد جديد ولا مهر جديد فهذا الطلاق أشبه ما يكون بتعليق الزواج وليس طلاقا كاملا هو طلاق لكن لم يصل إلى حد الفراق الكامل والانهاء الكامل لهذه العلاقة الزوجية شكرا سموه طلاق رجعي يملك الإنسان فيه أن يرتاجع أو يراجع الزوجة فما هو هذا الطلاق متى يكون هذا الطلاق طلاقا رجعيا يكون الطلاق رجعيا كالأذي إذا كانت هذه هي الطلاق الأولى أو الطلاق الثانية. لو طلق الإنسان زوجته للمرة الأولى أو طلقها للمرة الثانية. الطلق مرتين، تمام؟ فهذا هو الطلق, الطلق الأولى أو الطلاق الثانية. <تصفيق> بعدها بعد الطلاق الأولى وبعد الطلاق الثانية هذا الطلق اسمه الطلاق اسمه طلاق الرجعي. يروز الإنسان في هذه الحالة أو يعتبر الإنسان أصلاً في هذه الحالة لا زال لا زال على قيد الزواجية بشكل عام. تمام؟ فهذا هو الطلاق البائد أن يكون الطلاق بعد الدخول هذا أول شيء تمام؟ يعني أن يكون قدما بالمرأة دخل بها وأن تكون هذه هي الطلق الأولى أو الطلق الثانية طلاق الرجعي أن يقول تكون هذا الطلق يكون بعد الدخول وأن تكون هذه هي الطلق الأولى أو الطلق الثانية طيب في هناك نوع ثاني اللي هو طلاق البائن العلماء يقسمونه إلى قسمين. طلاق إحنا ذا طلاق الرجع، طلاق البائن بقى العلماء يقسمونه إلى قسمين. طلاق البائن بينونة صغيرة والطلاق البائن بينونة كبرى. طيب ما هي بينونة الكبرى وما هي بينونة صغيرة؟ البينونة الصغرى إذا تكون الآتي إذا حاول نشوفها الشروط اللي ذكرناها المرة السابقة نقولنا شروط في الطلاق الرجعي أن يطلق الرجل زوجته بعد الدخول هذا أول شرط طيب تعال نشوف هنا بقى في الطلاق البائل بيننا صغرى وصادوا كده نقول الطلاق الذي يحدث إذا عقد الرجل على مرأة ولم يدخل به يعني كان طلاقا قبل الدخول لو طلق الإنسان زوجته قبل الدخول بانت منه مباشرة ما معنى بانت منه بانت منه معناه أن الرجل ما عاد يمتلك أن يراجع هذه الزوجة ده معنى البينون ما عاد يمتلك أن يراجعها إذا أرد أن يتزوجها عليه أن يعود لها كأنه يتقدم لها من جديد لا بد من موافقتها وموافقة وليها وأن يعود لها بعقد جديد وظهر جديد كأن العقد الماضي امتهى تماما هذا معنى بينونا بينونا الصغرى تكون بقى في الحياة التي ذكرناها سيكون هناك سيكون هناك من لديناك الآتي رجل عقد على المرأة، ولكنه إيه؟ عقد على المرأة، ولكن لم يبني بها، لم يدخل بها. ففي هذه الحالة المرأة لم يكن هناك عشرة زوجية بينها وبين الرجل، لا تحتاج أصلا إلى عب، ليس هناك رحم مستبرق، وليس هناك أصلا عشرة بينها وبين هذا الزوج تعتد لها أصلا. وبالتالي إذا طلقها اليوم بانت اليوم ويجوز لها أن تتزوج من رجل جديد في مثل هذا اليوم تمام؟ يعني المرأة لو طلقت يوم السبت وأرادت أن تتزوج يوم السبت لفعلت فرص كأنها امرأة يعني يعني هي فعلا امرأة ليس لها إيه ليست لها زواج وكونها مطلقة لا تحتاج إلى أي لا تحتاج إلى عد لأنها لم يكن لها أي لم يكن لها زواج أصلا لم يكن هناك علاقة زوجية تحدث له فهذه الحل الأول أن هذه المرأة طلقت قبل البناء فلا عد لها تبين بمجرد الطلاق طيب الحل الثاني في البيان الصغرى لو ان رجلا طلق مرأته طلاقاً رجعياً نفس الطلاق اللي فات طلقها الطلق الأولى طلقها الطلق الثانية رجل بنى بمرأة وطلقها الطلق الأولى أو طلقها الطلق الثانية ثم ماذا بعد؟ ثم مرت العدة مرت عدة المرأة ولم يراجعها انتهت العدة فاتت العدة ما الذي يحدث هنا في هذه الحالة؟ هنا تنتقل المرأة إلى حالة البينونة دانت من هذا الرجل انتهى هذا العقد العلاقة الزوجية السابقة انتهت إذا أراد أن يعود لها لا بد أن يبدأ من جديد توافق المرأة ويوافق ولي الأمر ويكون هناك عقد جديد ومهر جديد تمام؟ ولكن هذا يكون متى بعد انتهاء العدة كيف تنتهي العدة؟ هذا ما سنفصله بإذن الله في مرأة العدة فلكل مرأة طبيعة معينة في العدة الحامل عدتها أن تلد هذا الحامل المرأة الليست بحامل التي يسمونها الخائل فلها حالتان إما أن تكون لها عادة شهرية أو لا تكون لها عادة شهرية لو لها العادة الشهرية فلا بد أن يكون لها ثلاثة حيضات تمر عليها ثلاثة حيضات ولو لم يكن لها عادة شهرية فعليها أن تتربت ثلاثة أشهر لكن لاحظ ثلاثة أشهر إيه قمرية هذا يعني الأمور اللي يخطو فيها الناس الحسابات عندنا في الأشهر وغيرها المواقيت عندنا بالمواقيت القمرية وليست الشمسية هذا التقويم الشمسي ليس له علاقة لنا معشر المسلمين. هذا لنا فرض علينا فرضا لكن حساباتنا وما تجري عليه معاملاتنا والأحكام الشرعية هي الإيه الأشهر القمري فلا بد أن يمر عليها ثلاثة أشهر قمري. وسوف نفصل الأمر إن شاء الله في الإيه في نبحث العد. تمام؟ في حالات اخرى طبعا العلماء تكلموا عليها منها مثلا يعني مسألة الفسخ وليعني نتكلم عليه وبعد كده فسخ النكاح والخلع وهكذا اعتررها العلماء يعني طلاقا بائلا وسوف نتكلم عليه في وقتها حتى لا نشوش عليه لكن الـ يعني الـ اللي يهمني في تحديد الطلاق البائن بيننا صغرى الحالتين الاساسيتين لو ان انسانا عقد على مرأة ولم يبني بها فمتى طلقتها بالت منه وكذلك لو أن الرجل طلق مرأته طلاق رجعيا ثم مرت العدة فهنا تنتقل إلى البيضونة الصغرى سميت بيضونة صغرى لماذا؟ لأن في هذه الحالة يجوز للرجل أن يعقد على المرأة مباشرة بغير وجود تدخل خارجي يحتاج إليه بمعنى إيه؟ بمعنى أنه متى ما تقدم للمرأة ورضية المرأة فتزوجها. هي لازالت تحل له أما البينونة الكبرى فهذه قصة أخرى البينونة أيضا من نفذها بينونة بنت المرأة فارقت المرأة هذا الرجل وسميت بينونة الكبرى لأن في هذه الحالة لن يستطيع الرجل أن يتزوج المرأة إلا بتدخل خارجي ما معنى هذا الكلام؟ معناه كالآدي لو أن رجلا طلق امرأته ثلاث طليقات. تمام. في هذه الحالة بعد الطلقة الثالثة حرمت هذه المرأة على هذا الرجل وذانت منه ولا تحل له إلا بشرط بشرط ماذا بشرط أن تنكح رجلا آخر نكاحا سليما نكاحا شرعيا كاملا تمام ثم بعد ذلك لو تنكحت هذه المرأة رجلا آخر ثم حدث انتهاء طبيعي لهذه العلاقة الجليدة, الجليدة. فرقها الرجل سواء بنوت أو بطلاق ففي هذه الحالة بعدما تمر عدة المرأة في هذه الحالة يجوز لها أن تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد والدليل على هذا الحريس الذي ذكرناه قبل ذلك حريس امرأة رفاعة القراضي والدليل أيضا القول الحق سبحانه وتعالى فإن طلقها, من فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن تراجع إن ظن أن يقيم حدود الله فهنا الشرط في الآية لابد أن تتزوج المرأة رجلا آخر وهذا الزواج يكون زواجا كاملا كما تذكرون لما تكلمنا على الأنواع اللي هو الزواج المحرم، وذكرنا زواج التحليل، ما ذكرنا فيه أن هذا لا يعتبر أن هذا يعني فضلا عنه حرام، فهو أيضا الزواج بدرجة التحليل لا يحل هذه المرأة لهذا الرجل فلا بد أن يكون زواجا كاملا. زواج مبنياً مبنياً على إرادة حقيقية زواج حقيقياً بغير أي تحايل، ففي هذه الحالة لا تزوجت هذه المرأة بالفعل من هذا الرجل، فوطلقها أو, أو يعني فارقها ببوثاف في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تعود إلى زوجها الأول. طيب في أمور يحتاجنا نوضحها شوي من خ ما ذكرنا بالنسبة للطلاق الرجعي الطلاق الرجعي ذكرنا يعني فيه تشبيه أنه تعليق للمكح وليس يعني فك كامل وليس فكا كاملا لعقدة المكح. ما معنى معنى هذا هذا الزوج الذي طلق زوجته طلق الأولى في هذه الحالة هذه المرأة تعتبر أنها زوجة لا زالت زوجة المرأة اللي طلقت طلاقة رجعيا الطلاقة الأولى أو الطلاقة الثانية هذه المرأة لا زالت كأنها زوجة لهذا الرجل فقط غاية ما في الأمر أنها تحضر لإنهاء العلاقة لن تنتهي العلاقة كاملة ففي هذه الحالة المرأة تعيش مع الرجل في بيته تعيش في بيته لا تخرج من هذا البيت وهذا أول خلل وأول خطأ وأهم خطأ يحدث في الطلاق عندنا في يعني في العصور المتأخرة التي نعيش فيها الآن أول شيء يفعل إذا ما حدث الطلاق أن تخرج المرأة أو تخرج هي من بيتها بل ما يعني لا الناس لا يفهمون من الطلاق إلا كلمة عودي إلى أهلك روح البيت أهلك يعني هم لا يفهمون منه أصلاً من كلمة من الطلاق إلا هذا أن هذه المرأة ما عادت يعني هي متطلق لأن ما عاد لها أن تجلس مع هذا الرجل هو طلاق لا ذا تجلس في البيت وتنام معه في نفس البيت وتعيش معها معه على أنه زوجها، يعني تعيش معه لا يعني تتحجب منه ولا يعني تبتعد عنه بل ولها يعني أن تلمعه في نفس الفراش. بل وراء رب أن تتزين وأن زوجة هي زوجة زوجها تجلس مع زوجك. ولها السكن ولها المفقه هي زوجة. وتكون العدة في البيت ويجب عليه وعليها أن تمكث في هذا البيت ولا تخرج منه إلا بقيوت لا تخرج من من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هذا أمر شرعي هذه المرأة تعتد أين تعتد في بيت زوجيتها وسبحان الله يعني لله في هذا الأمر حكمة عظيمة جدا جدا لو أن يعني أمر الطلاق وإنهاء قيد النكاح كان بيد الإنسان وهو عجول قليل العقل ضعيف العقل أصلا ويعلبه عليه الضم والبغي والعدوان ويعني يستجيب سريعا لنوازع النفس ويستسلم لشهوات الغضب فلو كان أمر النكاح هكذا يعني لما استقرت البيوت وما استقرت المجتمعات فكان وجود هذا التشريع رحمة بالبشر كثير من الناس بعدما يغضب غضبا شديدا ويعني يكون هناك شيء من الخلاف الشديد مع زوجته قد يعني يصل به الغضب إلى الحد الذي أو يعني شدة الخصام بينه وبين زوجتي إلى الحد الذي يعني خلاص يعني ما عاد يطيق الأمر ويقولها أن تتعلق مع هكذا ثم بعدما تهدأ الأمور وتهدأ النفوس يبدأ يستشعر بالندم خاصة في البيوت التي يكون فيها الابناء ها يعني لا ماذا نبهم؟ سوف يكونوا ضحايا أبرياء اللي مثل لتمزق البيت ولبعد ال ال ال الأب والأم وهكذا. فا يعني يبدأ يدب في قلوبهم الإيه؟ الندم على ما تسرى عليه. فهذا التشريع الإلهي جعل هناك خيأ للرجل والمرأة وجعل الرجل يعيش مع المرأة في نفس المكان. أن طبعا لو ابتعد عنه وهو ابتعد عنها. ستزيد هو الخلافات خاصةً كمان لو هي خرجت من البيت وهو أو هو ترك لها البيت. مم. يقول فيها أفراد خارجية يتدخلوا، وأسف كثير من مشاكلنا في البيوت تكون بتدخل الأطراف الخارجية. فا يعني هذا الرجل لما يعيش مع هذه المرأة موجودين في نفس البيت يأكلون مع بعض ويراها وكذلك يعني هي هي طرافة يكون هناك يعني في تقارب يعني الناس قاعدين في نفس البيت. ويأكلون مع بعض ويسكنون مع بعض فكل هذا يعني هي بيزيل كثير من من الشحناء خاصة لما يبدأ الإنسان ما يتذكر بأن الحصة الجايزة اللي كانوا فيها ويبدأ يراجع يلاقي في الإجاريات اللي هم اللي موجودة في هذا الزواج هل هتلاقي هناك فرص كثيرة للمراجعة فكان وجود هذا المخرج الشرعي حيثة رحمة ولطفة من الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان الضعيف يعني فلا بد لل للناس ان يفهموا هذا الحكم و المراه لا بد ان توعى هي واهلها بهذا يعني الناس مش يعني لو بيت كده تعمل انت تعمل استبيان للناس تستفهم منهم ما الذي يفهمونه من فقر الطلاق ولو رجل قيل مثلا بنتك طلقت هتسكنها البيت زوجها يعني هو لا يفهم هذا يعني لا يفهم أبداً زين اللي اللي يكون طائر غير معه نفس البيت. لا هو طائر ولكن هي إلى زاد إلى الآن إلى الآن هي زوجته. بل يعني يعني تستمر بينهم العلاقة الزوجية حتى لو أن أخادهم توفي في هذه المرحلة يكون هناك إرث. هي زوجته موجود سبحان الله. فا فيعني هذا أيضا من الامور ال اللي... كما ذكرنا تخفى على كثير من الناس آ... دلوه مش يعني مش مجرد بس يعني آ... يعني أنا أعرف بعض ال... بعض ال... الرجال مثلا لما يحبوا طلبوا هذا الحق فإذا تركوا المرأة في البيت وهم ي يتركوهم البيت يعني يخرجوا خارج البيت لا هو هذا مش مقصود ال العدة يتعطى تدبتها والربو اللي يمكث معها لعل الله سبحانه وتعالى يجد لهما مخرجا لعل الله سبحانه الله المرء لها كذلك أن وتتجمل له لعل هذا يوقع في قلبه محبتها من جديد يعني يذكره باللحظات الطيبة اللي كانت بينهم وهكذا فيعني فعرضا هذا ما يأمر فلك تخفى على كثير من الناس في هذا الأمر المراحبة الأخرى هذا كان قبل ذلك نسأل الطلاق السمي أن الإنسان يطلق مرأة طلقة واحدة، تمام؟ ماذا لو أن رجل طلق مرأته طلقة واحدة، ثم بعدها بأيام، وأثناء عدتها طلقها طلقة ثانية؟ هل تقع هذه الطلقة؟ هي ما زالت في العدة هي ما زالت في العدة يعني هو طلقها الطلقة الاولى تمام ثم بعد ذلك تركها واسماء العدة هي لازالت تعتد من الطلقة الاولى طلقها الطلقة الثانية هل تقع هذه الطلقة ام لا؟ <تصفيق> الصواب أنها لا تقع فعلا الصواب أنها لا تقع لأنه لا بد له أن يراجعها حتى يستطيع أن يطلقها من جديد إذا راجعها له أن يطلقها لكن طالما أنها تعتد من الطلقة الأولى فهذه الطلقة الثانية لا تحتسب ولو تلقها ألف طلقة هي طلقة واحدة فقط وهي تعتد من هذه الطلقة حتى لا يتلاعب بهذا الإيه حتى لا يتلاعب بهذا طيب يبقى احنا كده ذكرنا الطلاق باعتبار باعتباره صحيحا او لا كذلك باعتبار اثره اللي هي الطلاق الراجعي والطلاق البائد ذكرنا طلاق السني والطلاق البلعي طيب طيب هناك ايضا طلق الثلاث لا يقع الى اخ سليع اليونان تطلق بالثلاثة ده لا يقع الصواب الراجح من اقوال اهل العلم اما لو طلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها تانيا ثم راجعها ثم طلقها الثالثة هي دبان تقع ان شاء الله بقي لنا بعد ذلك مسألة من المسائل المهمة. أنا وهي صيغة الطلاق من ناحية التنجيز من عدمه. الأصل في الطلاق أن يكون ناجزا يعني إيناجزاً يعني حالاً. الآن أنت طالق تطلق الآن. نفس مطلق الإيه المنجز. هي الصغنة يعني ده ده أصلاً هذا هو أصل الإيه أصل الطلاق الطلاق المنجز. وهذا هو الطلاق الصحيح بقي الخلاف بعد ذلك في ما يسميه العلماء الطلاق المعلق وكذلك القسم عن الطلاق الطلاق القسمي فالصورة التي لا خلاف عليها كما ذكرنا أنت طالق خلاص هو وأطلقها الآن طلقت الآن طيب في هناك صيغة أخرى اختلف عليها أهل العلم ماذا لو قال الراجل لزوجته لو ذهبت لأهلك أن تطالق ما حكم هذا الطلاق آه نلاحظ هنا هو لم يطلقها مباشرة هو لم يقل لها أن تطالق ما قال لها أنت الآن طالق إنما جعل هذا الأمر جعل الطلاق لفظ الطلاق معلقا على وقوع شرط طعم لو حدث كذا أنت طالق يبقى لو لم يحدث كذا ما زلت أنت لم تطلق تمام هل العلماء اختلفوا حول هذه الصيغة لحياة خلاف منهم خلاف واسع يعني. نظرا لأن مثل هذه الصيغة لم ترد في كتاب الأول في كتاب الأولى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى يمكن لم ترد في الصدر الأول لم نجد لها صورة عند السلف إنما تكلم عليها يعني العلماء في في عصور شبه يعني في مسألة الإيه تعليق الطلاق يعني هذا طلا يقع أم لا واختلفوا على مذاهب فهناك من قال لا يقع مطلقا هذه الصورة ليست في في كتاب الآلاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعتبر عندنا طلاق الطلاق هو ما كان إيه منجزا وهذا هو الذي ورد وما عده لا يعتبر الفرق الثاني أن لا هو قال لها لفظ الطلاق أنت تطلقين مني أنت تكونين طالقا لكن طلاقك هذا مبني على وقوع شرط معين فقالنا أن الشرط قد وقع فالطلاق وقع يعني زي بالظبط لما واحد يكون في قلبه في قلبه فانا كنت أقول لها أنت طالق فغلاص فعلت فقالنا أنت طالق لذا جعلوا هذه الصورة صورة طلاق معلق شيء مبني على شيء لكن في هناك لك يعني قول وسط لعله يكون يعني الأقرب إلى حد ما أنهم ذكروا يعني الطلاق هذا طلاق المعلق يكون على قسمين يكون هناك تفصيل فيه القسم الأول أو النوع الأول منه لو كان يقصد بهذا التعليق أو بهذا الشرط لا يقصد به الطبق إنما يقصد به ماذا؟ يقصد به آه يعني آه حمل نفسه على شيء أو منع نفسه أو غيره من شيء وهكذا يعني هو في في نفسه او عندما خاطر زوجته لم يقصد انا ساطلقك فعلا او اعني ايه انا ارغل في طلاقك او انت تطلقين بالفعل لو حدث هذا لما كان غرضه ايه الزجر تخويف وهكذا فقالوا ان هذا يعني هذه الصيغة على مثل هذا ال على مثل هذه النية هي ليست ليست ب ب ليست طلاقا أصلا وإنما لو قال لها مثل هذا وخالفته فيكون كأنه أقسم عليها فيكون كاليمين وألحقه باليمين التي تكفر أمّا لو كان يقصد الطلاق فعلا ينويهني يا تن سأطلقك وتكونين طالقًا بالفعل. فقالوا أن هذا يكون طلاقًا، فهو نوى هو الفلفظ به فأوقعوا في هذه الحالة أوقعوا ال أوقعوا الطلاق. ويعني كما ذكرت لكم يعني ال ال ال مسألة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة بين أهل العلم. وليس هناك فيها نص قاطع ليس فيها نص قاطع لما الخلاف فيها واسع فعلا نظرا لأنها اجتهادية هي المسألة اجتهادية اجتهاد العلم في كيفية الوصول للحق فيها ولم يرد فيها نص صلخ المسألة وأنا شخصيا يعني أتبع المذهب الذي فيه التفصيل اللذهب الذي يقول بالتفصيل إلى نعله الأقرب نعله الأقرب بالفعل حتى لم لا يتصرع الإنسان في الحكم على يعني علاقة زوجية قائمة بالفعل بالطلاق المذرر التلفظ بمثل هذا والغالبية العظمى هي قط الممن يعني سألتهم في هذا أو سألت يعني أو سألوا عن هذه ال المسألة الغالبية العظمى ما كانوا يقصدون الطلاق أصلا يعني يمكن مثلا لو قلت نسبة 80% يعني 20% فقط ممن سألوني عن هذا وسألتهم هذا السؤال كان نيتك إيه بحق ربنا كان نيتك أنت ناوى تطلق فعلا يعني كان نسبة 20% فقط اللي قالوا آه أنا كنت ناوى تطلق فعلا أطلق أو أطلق مش, مش بهددها ناوى تطلق فإنما في الغالب كانوا لا يخصدون الطلاق ولا يمونه أصلا فلعل القول بالإيه بالتفريق لعل يكون أقرب إلى حد ما يعني. ده بالنسبة لي مسألة الطلاق المعلق وهذا هو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ الإسلامي محمد الله علينا المحدثين بقي مسألة القسم بالطلاق علي الطلاق لو واحد قال لزقته علي الطلاق لا تفعلي كذا أو لا تفعلي كذا علي الطلاق ما انت خرج من البيت علي الطلاق ما انت عدت تشتغلي مش مش هتنزلي السورة ما حكم هذا الأمر حكم قول علي الطلاق <تصفيق> لو الحق في ماذا؟ له الحق أن يطلقها بهذه الطريقة في بعض العلماء ذكروا أن هذا لا يجوز أصلا يعني هذه يعني هذه الصغة لم ترد وليس عليها ذلك كما ذكرت لكن في القول الأول فلم يقعوا هذا الطلاق وذلك الرأي الظاهرية يعني أنه لا يقعوا هذا الطلاق أصلا إذا <تصفيق> أعرض أن تطلقها فليطلقها مباشرة وإن يقولها أن تطلق فقط هناك من قال بهذا, بهذا الطول يعني طيب وحنا شكرا زكار معك يعني بنفصل معاه بنفصل مع هذا الإنسان هل يترى بالفعل كان يعني يعني يقصد قصدا أن يطلق أم لا فالتفصيل في المسألة أقرب نرجع للمسألة بتاعتنا طولة علي طلاق القسم بالطلاق علي الطلاق من عليك ما حكم هذا القسم هل يقع به الطلاق كان يعد قسماً يعد قسم هو الرأي في في هذه المسألة وما يسل الرأي اللي اخترناه في مسألة الطلاق المعلق ده وأرض أخطر الأقوال في المسألة. يسأل هذا الرجل أنت تقول علي الطلاق كلمة علي الطلاق دي أنت أصدف بيها إيه لأن هي مهمة تحمل أكثر من معنى. إنما يكون علي الطلاق بمجرد صيغة قسمية ينوي بها القسم. أو إن يكون بالفعل يقسم أنه سيطلق هي تحتمل معنين لأنها تحتمل في خاصة نفسه أنه يقسم عليها يعني كان في قلبه كده يقول لها والله ما تدحبي والله ما تخرجين من البيت أو إنه هو في قلبه ينوي أنني أقسم بالله لأوقعن عليك الطلاق لو فعلت كذا وبالتالي يعني أيضا القول الأرجح في هذه المسألة أنه يكون على التفصيل الذي ذكرناه لو كان ينوي به التهديد ومجرد المنع ولا ينوي به الطلاق أصلا فهذا يعد يمينا يكفره يعني لو أن هذه المرأة قال لها أي الطلق ما أنت خرجا من البيت طب لو خرجت بكفر تمام طيب لو كان يقصد طلاق ولا قال أهل العلم في هذه المسألة أنه لو نوى بالفعل الطلاق وخرجت تطلق منه هذا أيضا قول بالتفصيل يعني هنا وهناك لعل يكون يكون أقرب الأقوال وكما ذكرت لكم المسائل اجتهادية فلا حرج على من أخذ بقول بعض المجتهدين في هذه المسألة أو أخذ بقول بعض المجتهدين في هذه المسألة يعني الأمر, إيه؟ الأمر فيه ساعة نظرا كما ذكرت لكم أن المسألة ليس فيها نص قاطع لكن في كل الأحوال نحن نعلم الناس وننهاهم عن مثل هذا ونذكرهم أن أمر الطلاق ليس لعبة وأن أمر النكاح ليس بالأمر يهي للإنسان لمجرد بس المغادر أو مجرد أنه مش عارف حصل إيه مع زوجته لا ما يبقاش مسألة الطلاق يعني في مثل هذا الهوان والزواج يعني, يعني يعرض لمثل هذه الأمور السخيفة لا بنعلم الناس ونذكرهم ونفهمهم أن هذا الأمر نابد له من ضرط ولا يكون الإنسان في بعض الناس تجد مسألة كلمة الطلاق يعني على لسانهم كيف تكون يعني ااا أسهل ما يكون؟ الطلاق لا لو طلق على حسب بعض النوع يعني معنها حسب هي لو طلق الأولى أو الثانية يكون طلاق رجعي أما لو كان طلق الطلق الثالثة سيكون طلاق رجعي وللمعلومة <تصفيق> أغلب يعني أغلب مسائل الطلاق المنتشرة في المجتمع دائرة حول هذا المسألة سنحنف على زبطه إنسان قال لها لو عملت كذا تبقى طالق يعني أغلب مسألة طالق بهذا يعني وتجد الإنسان اللي وقع في هذا الضيق ومضيق على نفسه لإيه بقى يعيش في إيه في قمة الخيرة ما بين من يفتي له بال... بالطلاق ومن يفتي له بعدم الطلاق والإنسان يعني ماشي متخبط ما هو عارف هو وماشي ازاي أو اللي يطلب عن الصواب ان هو طلق ولا مطلق فطبعا يعني يعني مش ليس كل أحد مؤهل للإفتاء في هذا الباب فالإنسان طبعا يتخير من يتق في ايه في أمالاته وفي دينه ويكون عنده الفقه الواقعي ليحكم به بالفعل لكثير من الفتاوى الخاطئة اللي يعني أدت إلى انهاء كثير من العلاقات الزوجية وتدمير كثير من البيوت بسبب عدم فقه نسألة نسألة أن يعلمنا أن يفقهنا ونقف إن شاء الله عندي أن هذا القدر لا إن شاء الله عندي اللي بالنسبة لي هيظل طلاق بالنسباله طلاق رجعي إلا لو إلا لو رجعها بقى خلاص حد بقى إيه لاحظ أنشبوه الطلاق لا يقع لا الفراق لا يقع الطلاق بيكون وقع بالفعل يعني الإنسان طلقها الطلاق الأولى هتظل معه إلى أن تنتهي العدة تعيش معه في البيت لكن عليها طلاق لو رجعها خلاص فضل طلقتين معه لكن أنا أتكلم إنت بقى نجري بقى الفراق الكامل يعني تترك البيت وخلاص لم تعد زوجة له ولا يجلس معها في مكان وتتفحكب منه ولا ينفق عليها ومثل هذه الأمور لا نكمل باقي الإجراءات إلا بعدما يكون إيه يعجس البينونة هل المعقود عليها وتوفي عنها زوجها لها عدة؟ سؤال جميل سؤال جميل لأن اتفقنا إن المرأة المعقود عليها المعقود عليها اللي هي لم يدخل بها زوجها لو طلقت ليس لها عدة تمام؟ اما بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها لا هنا دي عدة الوفاة تختلف عن عدة الطلاق عدة الوفاة تختلف عن عدة الطلاق عدة الوفاة دي ليها إيه؟ ليها أحكامها الخاصة، وسبحان الله يعني تجد الشرع جعل جعل في الوفاة بالذات أحكام خاصة، لبرضو لابد إن ال يعني بالأمور اللي ننظر ليها لا ننظر للأمر من المنظور الأحكام التقليدية فقط لكن أنا هلكوا برضو يعني تحاولوا تنظروا للأمر من منظور آخر. لما منظور الجمال التشريعي يعني ازاي ان الشرع جعل في بعض الاحوال جعل ليها امور خاصة بخلاف احوال اخرى حال الطلاق في حال عده غير حال الوفاة في يعني في في كثير من الاحكام من من احكام الميراث او من احكام ال أحكام <تصفيق> <من> العدة وغيرها، <تصفيق> فهذه هذه المسائل الإنسان لو نظر لها من ناحية ال كمسائل جافة كذا لا والله لو المرأة مطلقة أحفظ واحد اثنين ثلاثة لو المرأة لا. لا أنا عارفه برضو وقصوا على هذا كذلك لمسألة في الصلاه في في الصوم تبص تلاقي فعلا ان الاحكام لو خدتها كمسائل جافة تفترع الإنسان لو تامل وتدبر فيها فبنبص هنا نلاقي المرأة اللي فارقها زوجها بطلاق لم يبني لها فرس هو حي وهي حيه مفيش مش بينهم اي خاصهم مجرد ان هم قرروا ان هم ينفصلوا بخلاف لو واحده كانت معقود عليها وزوجها يعني هم متاهبين لل للزواج والاستمرار في الحياة ما سمع كان بعد ذلك ال ال الموفات فعدة موفات هنا ليست لمجرد ليست لاستمرار الرحم إنما لموضوع خصوصية الزواج فالمعقول عليها لو حتى لم يدخل بها عدة العدة بتاعتها عتها أربعة, أربعة أشهر وعشرة الذين يتوردون منكم ويتردون الزواجا يتربصون بأنفسهن إيه أربعة أشهر وعشرة فا يعني إن شاء الله نتكلم على كامل عدّة بالتفصيل لأن إثنان برضو الأمر ذي بيختلف عن سؤالات ال المرأة الحامل نتكلم على عدّة بالتفصيل إن شاء الله لكن غصّة يعني كان سؤال ملفت لأن لأن نقارن بين حالين الرجل الذي بنى بامرأة ولم يستطع جماعها هل في هذه الحالة تعد مدخولا بها أم لا هي مسألة خلافية بين أهل العلم لأن في هناك من اشترط من أهل المذاهب هناك من اشترط في في هذه الحالة أن يجراه جماعة حقيقية وهناك من اشترط ليس الجماع أو لم يجري عليه الأحكام للجماعة جعل الخلوة التي يستطيع معها الجماع جعل الخلوة التي يستطيع معها الجماع وهي عليها تفرق بين المذهب التاني فطلقوا لنا لعديدهن أي مستقبلات العدة وأحصل العدة لابد في مع إقاعد الطلاق مباشرة نبدأ في حساب العدة والمرأة تبدأ في حساب عدتها ويعني يحط للزواج الأول أو للزواج الثاني بعد لو كان هناك في نية الزواج الثاني لاستيفاء الحقوق إذا طلق رجل زوجته زوجت زو جاته ثم بانت منهم وتزوجت درجل آخر وتوفي هذا الرجل ثم رجعت الأول هل لها طلقة واحدة أم لها ثلاث طلقات هذه أيضا من المسائل الخلافية وهي تسمى مسألة الهدم الهدم يعني الهدم، هدم الزواج السابق وهي مسألة خلافية بين أهل العلم مما لا شك فيه أن الهدم يكون في حالة واحدة لخلاف فيها إيه؟ هي حالة لو أن الرجل لو أن الرجل طلق زوجته ثلاثة ثم ثم تزوجت من رجل آخر فهذا الرجل الآخر سيحلها للزوج الأول فهنا بعدما يفارقها ستعود لزوجها الأول بثلاثة طيقات ده مسألة الهدم الذي يخلف عليه الزواج الجديد هدم الإيه هدم الزواج الأول هل يعترى بقى في الحال السؤال اللي احنا سألنا لو رجل تطلق زيادته مرة أو مرتين ثم تزوجت من رجل من آخر هل هذا الزواج الآخر يهدم الزواج الأول فيها خلاف أنا بأخذ بالرأي الذي يقول أنه لا أثر لهذا الزواج ولا يهدم الزواج الأول تعود له بتلقة واحدة وليس بثلاث تلقاط كيف نفهم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقعو ولا يحل لهم أيكتم لما خلق الله في أرحامهم. يعني في خلاف طبعاً بالأهل العلم حسر الكلام مش على العدة حتى الآن. عشان طبعا فالكلام ده قلنا نشرحه في العدة. لكن مش على العدة. العدة متى أو كيف تحتسب؟ ما معنى القرء القرء من كلمات المتشابهة. اللي ممكن تُحْمَل على الطهر، وممكن تُحْمَل على الحيد والرجع حين لأنها تُحْمَل على الحيد. فهنا قار الخقس سبحانه وتعالى متلقط يتربص فهنا ثلاثة قروء. يعني ثلاثة حيدات. يجب أن يمر عليها ثلاثة حيدات. طبعاً. المرأة ليطلقت في طهر لأن جماعة زوجها فيه إذا مر عليها ثلاثة حيضات ففي هذه الحالة بعدما تصخر من حيضاتها الثالثة وتغتسل فهنا تكون قد دات من زوجها الأول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن هذه المرأة مؤتمنة مؤتمنة على عدتها ما الذي يقول أنها حضط أو لم تحب هل هناك من يطلع عليها لا رقيب عليها إلا الله فلا يحل لها أن تكتم حيضها من عدمه حملها من عدمه مثل هذا هذا الأمر لا يطلع عليه أحد اللهم إلا خواص النساء لو رفعنا الأمر للقضاء فهنا المرأة مؤتمنة على هذا ولا يحل لها أن تكتم شيئا حتى تعجل بعدتها وتنتهي من زوجها الأول قال مسألة اسمان هدن الهمه لسه بصر اخر عايزكم بس تلخصوا ان شاء الله مسائل لخصوها كده يعني زي تلاحظون يعني يعني لا لا يعني لا اخوض كثيرا في تفاصيل المسائل لان حسيت ان انتم تمتموا مني في الفترة اللي فاتت في في, في الجزء الاول الامتحان عليه اللي هي المعاملات حسن أن تهتم كتير أول يعني فخلاص أنا قررت أغير النظام أنه نحاول أخذ أهم حاجة أركز على رؤوس المسائل ونهضم المسائل الأول لم أعرض كثيرا أن الخلافات حاول أن أجيب المسألة نتصورها ونرجع فيها مسألة تصورها ونرجع فيها فأنا عايزكم أن تلدأ منكم تجهد أتاكم نحاولوا على قدر المستطاع نظموا هذه المسائل وكل يعني كل واحد يعمل لنفسه الملخص بتاعه هو والمصدر بتاعه ده أفضل طريقة وأحسن طريقة على الإطلاق في المزاقة الفقهية أن يكون لك مصدرك أنت اللي هتكتبه بإيدك هذا يغنيك عن كثير من المصادر وعن كثير من البحث اللي ممكن يعني, يعني لو حبيت تربع لمسألة أو تستحضرها لو عندك الملخص بتاعك حيصعفك سريعا في استحضار هذه المسائل. شكرا ده بحرص أقول لكم خلي لكم المصدر بتاعكم انتو ده أهم حاجة وجود مصدرك انت الشخصي لا يعد الإنسان طالب للعلم ما لم يكتب إنسان طالب العلم اللي مكتبش مميفرراش ما بيلخصش ما بيعملش نفس المصدر هذا لازل طالب العلم ده سمع سميع يسمع علم. بين يسمع علم طالب علم حاجة تاني هل يجوز نقل الفتوى نعم لكن بشرط إيه لحظوا ان في فرق ما بين فهموا مساءلة دي كويس في ما بين الحكم الشرعي وبين الفتوى تمام؟ في فارق ما بين الحكم الشرعي ما بين الفتوى فالحكم الشرعي هي الأحكام السابتة التي ليس فيها خلاف وعايز يسألك أصلي ولا مصليش؟ بإنه لا يوجد خلافة اقول الصلاوة دي مجدد لكن لما حد يجيز الآن في حكم خاص في مسألة خاصة لأن أعرف أن فيه قراء جناء عليها تختلف الأحكام ووفقا للحال هيكون فيه اختلاف في الفتو فإذن هنا العلماء لم يجيزوا للمقلد أن ينقل الفتوى إلا إذا وجد هذه المسألة مطابقة للمسألة التي يحفظها فقط لكن لو كان في قراءة أو كذا بيحيل طبعا لإيه لأفضل طبعا أن الإنسان يعني يتورع طبعا عن باب الإيه؟ الفتاوى لكن ينقل الحكم لك أن تنقل الحكم ولا تنقل الفتوى نقل الفتوى نفسه محتاج فقه لأن أكون عارف أنه فعلا المستفتي في هذا الحال يساوي الفتوى اللي أنا خدته وده الخلل اللي بيحصل عند كتير من الناس لهم لا يفهمون مثل هذه ذرات يعني لابد الإنسان يدرك ما معنى العلم الشرعي درجة تلاجيته هو في العلم الشرعي وكيف يحدث تعمل العلم الشرعي وطبعا أغلب السلاحلال اللي حيثين في حياتنا قائمة بناء على عدم الضبط في مثل هذه المسائل لا يحد يتكلف أي حاجة فضلا طبعا عن قلة الديانة وغياب الورع اللي بيجعل الناس يعني يستسهلون الكلام في الدين ولا يقيمون أصلا للحكم الشرعي مثل هذا الوقار المطلوب في في القلب لكن طبعا إنسان المؤمن فقط هو الذي يعظم شعائل الله إنسان المؤمن فقط هو الذي يعظم حرمات الله ويهاب جدا لفدوى وهذا ما كان ع... يعني عليه سلف الأمة رحمة الله عليهم أجمعين ورضي الله عنهم كان كما ورد في الأثار عن بعض الصحابة أن السؤال كان يأتي أحدهم ف... فيحيل على أخيه ويحيل هذا على أخيه حتى يتنقل السؤال ما بين ثلاثين فرضا حتى تعود إلى الأول وعندها لا يجد بدا من الإيه؟ من الإفتاء المالك ما تصدر للتدريس حتى شهد له السبعين من الفقهاء بأنه يستطيع أن يتكلم في دين الله فلابد الإنسان يعني أن يضبط هذه الأمور بالورع وأن يضع نصب عينيه الحريث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن الإنسان الذي يفتي آخرا على الخطأ فإثمه على من أفته يعني في واحد بيستفتي خلاص أنا جاهل وما استفتي واحد نقال لي فات وغلط أو أفتاني هو فات غلط الإثم على من أفته وليس على المستفتي المستفتي استفرغ ما عنده ويفعل الخطأ لا يحاسب عليه يعني نحضر جدا من هذا الباب ونحذر جدا من في التعالون معه مرق مر الأخير إن شاء الله في الأسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك إشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم محمد و